لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا و ا ل ل ع ل ي ه م الاسلاميه و اسماء ه م تعبدون الله و ا أصناما نعبد ن ف ظ ل ا ع ا ل ح ي ن ى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 شركه الهدى شركه دعويه غير ا ل ح ي ه ل ا ت مضمون ا ج و ي ه د ي والذي هو يطعمني و ي س ق ي ن و إ ذ ا مرضت فهو ي ش ف ي ن والذي يميتني ثم ي ح ي ي ن والذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيئتي و الذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي ح ك م ا و أ ل ح ق ن ي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن و موسوعه النابلسي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ب ع ث و ن ولا تخزني و م يبعثون يوم لا, يوم لا ينفع مال ولا بنون الله بقلب ل س ي م و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين و ب ر ز ت ا ل ج ح ي م ل ل غ ا و و ي ن ق ي ل ل ه م أ ي ن م ا ك ن ت م تعبدون م و س و ي ه ا هم و ا ل ن ا ب و س ي للعلوم ا ل ي س أ ج م ع و ن م ا ل و ع ه النابلسي ض للعلوم ا الاسلاميه و ب ر فما لنا من شافع ي ن ولا صديق ح م ي م فلو أن ن ل ان كر فلو أ لنا ك ر فلو أن لنا لنا ك ر ة فنكون من المؤمنين إ ن في ذلك ل ا ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز وان ربك لهو العزيز الرحيم